والمحصنات امنا نساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليه وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذٰلِكُمْ ۖ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم مِّن فَضْلِ اللَّهِ ۗ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُّذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضا ولا جناح عليكم وَمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُم طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُصَانَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَتَكَافِئُوهُنَّ اِيْمَانُكُمْ مِمَّا فَاتَتْكُمْ الْمُؤْمِنَانِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيْمَانِكُمْ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 اتين غير مسافحاتي على متخذاتي اخذان فاذا இச்சிசத்திய சாலயின்மஸ் மீன لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله عفور رحيم إِنَّ لَنَاكُمْ وَيَهْدِيكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ